الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصراف والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن جدا بهذه واتسمى بسنته إلى يوم الدين أما بعد القضاء يطلق في على عدة معاني القضاء بمعنى فراغ من الشيء ومن قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها المكلفا تهمها يطلق القضاء بمعنى الحكم والإيجاب والأمر بالشيء والتوصية كما يقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ويطلق القضاء بمعنى الإعلام كما يقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناه ويطلق القضاء بالشيء المحكم كما يقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت أصلح أمرا محتما لازما عليه والقول تخلق القضاء بمعنى الخلق من نقول تعالى فقضاهم سبع سماوات اما في الاصطلاح فانه قطع الانباءات وفصل الخصومات وقيل بشكم الله اضاف القيد واعرف بعض, بعض العلماء بقولهم الفصل بين الخصمين الفصل بين الخصمين بحكم الله عز وجل وهذا من انسب التعاريف والقضاء سنه متبعه ودها ليحق الحق ويبطل الباطل ولابد من من قاضون ومن قضات يقومون بمصالحهم يردعون الظالم عن ظلم ويعدون المحروم حقه وبه يتحقق وبذلك يتحقق العدل الذي قامت عليه السماوة والأرض وقد دل دليل الكتاب على شرقية القضاء وقد ذلك دليل السن والإجناء والعقل أيضا يذل لأن الله تعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في تحكم بين الناس بالحق فأمر بالقضاء والقاضي مستخلف على مصالح المسلمين أن يطلب لهم مصالف أن يدرع لهم المفاسد وأما السنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفق وكذلك قصة الزبير مع جاره وكذلك أيضاً ول القضاء كما بعث أبي رضي الله عنه للمن قاضياً فباعد معاذا أيضا وأبا موسى الأشعري رضي الله عن جميع وتولى القضاء من بعده الصلفاء الراشدون وولى وقضاك على الأنصار وعلى الأقاليم وأجبع المسلمين على شرية القضاء وهو باب عظيم كما ذكرنا وهو خليفة عن الإمام العام للمسلمين القاضي خليفة عن الإمام العام للمسلمين في هذا الأمر الذي يناطب به وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ومعرف من نفسه الكفاءة والأهلية ولم يوجد غيره أو غلب على ظني أنه يتعقل هذا الحق إذا لم يليه تعين عليه أن يطلب القضاء وتعين عليه أن يصور قاضيا كما قال تعالى يتعلي على من الأرض إني حفيظ عليه وأما إذا كان وجد غيره فإن السلامة طيدة وهي مندوب إليه فعلى إنه السلب إن إنسان إذا غلب, غلب الفسار في الناس وغلب على ظني أنه لا يشق حقا ولا يبطل باطنه فالسلامة أفضل قيل لي أبي قنابة بالله جل رحمه الله لناه الجليل فقها وحديثا لما أفلنا على القضاء فر وقال كيف أنت الإمام وعندك العلم وعندك الدراية بالقضاء قال إلى متى يصبح الشباح في البحر يعني إذا عظمت الفتن أصبح نظر الشخص الماهر القوي لداخل البحر يصبح يصبح حتى يقعد لما هذا يعني من غلد على ظن المولاء وعلى الفتن وقيل لي أدي حميثا حينما دعي القضاء قال الله لا أصلح إن كنت صادقا فقد صدقت وإن كنت تابعه هكذا تولينا نعيه ثم قال كان هو إياس هم هاوي مرشحا للقضاء سأقل امتنع إياس امتنع أبو فلما قال ذلك قال إياس يا أمر ممي أتيت برجل أو بعالم أو بإيمان وقفته على شديد جهنم حلف عليها يمين يقتدي من هذه كفارة قال أنا وقد عرفت فقه لا يقضي غيرك كان فيه بكاء رحمه الله قيل إنه لما قال له لماذا نبتلي القضاء فأنت عمت يعني بأبي حنيفة قال إني لا أنك القلب الذي يقضي به عليك وعلى أمثالك لا أنك الصرامة والقوة أن أنفذ الحق لذلك لا يمكن أن يكون قاضي حقيق قائم بحق الله عز وجل على وجه وضر وضر الله إذا وضر ورتق الله عز وجل وهو فرض كفاية وهو أي القضاء فرض كفاية إذا قام به البعض فقد الاثنان بعدين يلزم إماما أن يرصد في كل إقليم قاضية يجب على إيمان المسلمين وولي أمره من يختار القضاء من الأنصار والأقاليم وفي الأناكن على حصة بحاجة وهذا واجب عليه فيعين من هو آهل للقيام بهذه المصالفين فيختار أفضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وقد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث القضاة بعث علي رضي الله عنه كذلك الخلفاء الراشدون من بعده اختاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء واصلوهم قضاء في الانصار والاقاليم وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار القاضي ولعظم من شريفه القضاء لا يختاره كل أحد بل ينبغي ان تتوقف في السفارات المعتبره فقال رحمه الله فيختار افضل من يجده عليا ويختار افضل من يجد يختار لأن الله سيسأله عما نختاره سيقف بين يدي الله ويسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم عما اختارنا إن نصح فقد نصح إن لم ينصح فإنه مسؤول المحاسد عن ذلك فإذا من واجد المصيحة أن يختار أفضل وإذا وجد الناس على الحظ بحث عن أحسنهم فضلا وأكملهم فهذا مبالغ في المصيحة لعالمة المسيين وكل من ولي أمر من أمور المسيين ولو كان حتى مدرسا وأراد أن يختار أحد في القيام في المصيحة المصال أن يختار الأف فهذه هي التي هي الدين في قوصة الله و سلام الدين المصيحة أنا يصلح لعامة المسؤولين باختيار الأفضل علماً أن يكون عنده علم ودراية لأنه لا يمكن أن يكون إشفاق الحق وطالباة الله بالبصيرة وأنه وهي النور الذي يقضيه الله في القلوب لكن آسحون في العلم ورسوخ والبينة واستدامة الحق ومعرفة السبيل لأن الجاهل بالحق لا يمكن يقضي به بما يكون عنده علم ويؤرف علم الرجل بشهادة العلماء بشهادة من هو أعلم بأن فلان عنده علم فإذا شهد له أو بالسماء عرف أنه, أنه مبرز في علم القضاء فإنه يختار لذلك نعم وورع, وورع الورع أن يكون عنده كفاف عن نحارم الله عز وجل فيدع ما لا بأس به خوف من الوقوع في ما بأس وإذا كان القاضي ورعا عسى أنا ما للمسلمين وإذا كان القاضي ورعا عسى عن أذيتهم بلسانه عن أذيتهم بقوته وسلطانه وكان أخوذ ما يخاف من الله عز وجل أن يقف أحد من أحد منهم قصما له بين يدي الله شكرا. عنده الظرع وهذا الظرع هو الذي يقشيه في وجه الظالم لكي يكبحه عن ظني كائنا من كان ويجد أنه بهذا الظرع أقوى من القوية في التنبك ويجد أن الضعيف في عينه صار قويا بهذا الظرع وأن القوية صار ضعيفا بهذا الظرع ولذلك سدق الإلم السلف رحمه الله وإرامين الإلم والصلاح المواقف العظيمة الجديدة الكريمة أثر عن النمون لما جاء إلى الندينة ومعه الحمالون لنتائه ما إن نزل والفقر حتى أتوا إلى قاضي الندينة لمنجرد أن دخل إلى قصر عامل إلى جاءه رسول القاضي الآن يدخل خليفة إلى بيته وإذا برسول بي القاضي يقول له إن القاضي يدعوك إلى مجلس القضاء فضى الخصوم فما كان منه إلا أن بعث حاجبه وقال له إذا خرجت قل الناس لا يقومه فإني ماض إلى مجلس القضاء فلما مضى إلى مجلس القضاء وجاء إلى مجلس القاضي فرش له السجارة فقال له يا أمير مؤمين لا تترفع عن خصوك إن أن تفرش لهم ملك لهم الحمالون بيحمنون نتاعوا لما جاء مشاهرا من دار الخلافة إلى النبي قالوا أنهم ما أخذوا فقوقهم فلما جاء يريد أن يسلس قال إما تجرش لك وله وإلا جلست معهم على أرض المسجد فجلس معهم على أرض المسجد فلما جلس معهم قال نفسهم قال لهم لم يأخذوا فقوقهم فقال له إني قد أمرت وكيلي أن يدفع إليهم قال تدفع إليهم فقال أسهل فما كان من القاضي لن أن انتهى هذا الأمر إلا أن ذهب و جلس وراء ظهر المأمين فقال له ويشك من الذي تفعله؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في حق الله وقضيته من في حق أمير المؤمنين كان القضاء آية من آيات الله كيف رأى ديجنان الرشيد عن أحد القضاء كمان أصلح القضاء جاءت امرأة فقالت له أنا بالله ثم بالقاضي من عني أمير المؤمنين حيث ابنه صلى الله عليه وسلم له مكانته ما قال ما شعبك قالت إنه خلف بأبي بسانا فكان بيني وبيني إخوتي فشاومني أشترى من إخوتي وشاومني أن يأخذ حقي فمساعد وما جاء حتى كان دارح أرسل أعوانه فهدم الجداف أصوحت لا أعرف حقي لحقي إخواني فأنا بالله فما بالقاضي فكتب إلي إلى عمي أن المؤمنين ثم بثمان تحضروا إلى مجلس القضاء أنت أو وكيله فقد حضرت مرأة تستغي عليك فإنما جاء الكتاب إلي أخذت العجلة بالإسم فغضب استشرق غضبا فنادى اكبر العلماء في قبل كانت في الضاحية فقال له إذا دنا هذا القاضي وقل لهم وليك القضاء حتى تقضي علينا فقال له هذا العالم الموسط أعفني من ذلك أن يعرف أن هذا القاضي صار لا تأخذ بالله لو ما تنعان قال من ذلك. قال والله لا يذهب غيره قال أنا وقد أقسمت عليه فإني سابعت بفراشي القاضي. إلى القاضي أن يعد من الفيسجن وما إن القاضي فقال له إما يقول لك كذا وكذا قال بئس ما جئتني به أو تشول بين الحق وتنهين على الباطل إذهبوا به إلى قال قد علمت وقد شدقني فراش فكتب إليه كده أنا له عنه كتب إليه إلى فلان ابن حضرة امرأة تستدعي إذا عليك القضاء مع أنه رب الشارع في أهان القاضي فرد له بالإهانة إلى ثلاثة امرأة تستدعي عليك تحضر إلى مجلس القضاء بنفسك او لقل له او أو وكيلك وقال له بنفسك تحضر فما كان منه إلا أنزاد عظب ثم نادى تسعة من العلماء من أعين البلد وأمرهم أن يذهبوا فلما صلى القاضي العصر جاءوا حوله وحلقوا لأجل أن يصاموا في المصلحة وما تقتضي المصلحة فما أن تكلموا قال بأسما بإتواجه هل هنا أحد من فتان حيقا فلا من أنا أنا كل منكم لا أصدقوا واحدا منهم ويذبوا للسجل ثم فتب إليه إما أن تحضر أولا نزل القضاء إلا ختم في القمط فوالله لا خير في إن لم أقم الحق عليك فلغ على غيره فلما نضع إليه كتاب إلي لا يمكن أن ينظر ولم ينظر كتاب لم يقرأه ثم أمر بالباب أن يكسر وخرج من السجل فلقى بلغ القاضي ختم القنطر وإذا ختم القنطر لابد أن يذهب إلى هارون رشيد فلما صلوا المغرب إذا به قد تهيأ أن يخرج فخرجت القرية عن ذكرة أبيها لأنه من نصف الحق نصره الله عزيز خرجت القريه في صاح الناس سألها العمي ما شأن الناس ودارس نزرعة قالوا إن القاضي ختم القنطر وهو يريد أن يذهب إلى عمر المؤمنين قال ما شاء من قال اني طلبت اديله من مجلس القضاء وهو يعلم ان هروب وشيته متاقله الا لا يسال بسم الله فخرجت هناك دليلا زعم ان الولد هذا اليه سيغينه ويرده إلى مجلس القضاء فما كان لي الا الركض دارفته ووقف من القاضي في طريقه قبل أن يخرج من الطريق فقال له القاضي لا ارضى حتى يرجع كل من اخرسهم لان هذا حق لله ما انت لست انت الذي تخرج فرد الى مجلس فلما رد قال له تذهب الآن مع المرأة وتدخل إلى المسجد فمضى معها كما ينظر الرجل ثم لما دخل وصل الرحاقين جاء فجلس فأراد توبى له التنفسة قال تجلس على أرض المسجد ولا تجلس على بصاتك على فراكك فأنت في مجلس فقامت المرأة ورفعت صوتها فقال لها اخذي صوتك يقول له من معه فقال لها انطقي فإن الحق رفع صوتك وقال لها هذا القاضي رد عليه وقال ان تقي فإن يتحق ربها صوت فصعت المرأة بخذلها فقال ما سقول قال أقول قال الحقا فالذي الذي قال قال تبلي جدارها الساعة قال أفعل فقالت المرأة جزاك الله الإسلام عن الإسلام والمسيبين عن أمة المحنة لإنصارها جزائها هذا المنادج العظيم القوية بها يحق الحق يظهر لا يمكن أن يكون قاضي إلا إذا كان صادقا وكان أهلا فإذا غلب على ظن أنه يشق الحق ويبقى الباطل فيها وإلا فلا مهلا يأمره بتقوى الله ويأمره القاضي أن يبتقي الله عز وجل لأن أساس الأمور وصلاحها كلها بتقوى الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث سريئا أمر أوصل أمير في خاصة يوم بتقوى الله عز وجل وهي أساس كل خير ومنبع كل خير وبرتنان أن يتحرى العدل ويستهد في إقامته يصيب ذلك أن يتحرى العدل حتى يعذل إلى الله عز وجل يقول أنه ما يعني وليتك هذا الامر أن تتقي الله أن تعدل لأن قوامه العدل فالقوي وضعيف عندك حتى تأخذ الحق منه والضعيف وقوي حتى ترد الحق إليه فألا تأخذك في الله لونك لا أن تتذكر معونك الله لك وتأييد الله لك وأنه لا يزال لك الله من الله نصير مظهير مدينة تطلب الحق وتنشد من أن القاضي بالحق بالحق إذا قلب الحق وتجرب للحق يجعل له من الله معين وغير ما لم تصل حائلة في قلبه والعياد بالله فلما جاءه أجاؤ الله قلوبه من شاء الله بعزتي وتلال لا يجعل قلوبه سأقول وليتك شفن ونحوه ويكاتبه في البعد الأول صيغة صيغة قولية يقوله وليتك قلتك هذه من الصيغة يوليه الإمام العام ولي الكامر لأن القاضي ناعب عنه منفض بالشرع للإحكام له نيابة عن الإيمان القاضي مائد عن الإيمان فلابد أن تكون هناك وكالة الشرعية تكون باللحظة لفظ صريح والميتك قلتك نصبتك ونحذب نعم أو أنت قاضي كذا وتفيد ولاية الفقن العالى ويرتب إليه يرتب إليه يصدر أمرا بتعينه ونحو ذلك هذا ليس كتابة نعم وتفيد ولاية الفقن العالى مثل حق ودينا الخطوم إذا كان القضاء في ولايات عامة وخاصة يكون عام في الولايه عام في المكان فان قل له انت قاضي انا دوله كله كل ما يتعلق بالقضاء دعني لك في عموم الامر عموم النظر في عموم الامر في جميع ما يتعلق بالقضاء هذا المضمن هذا عموم يكون ايضا عموم في الخصوص عموم النظر في الخصوص العمل يقول له انت نسؤول عن ما يرجع في القضاء والذي يتكره القضاء في الأنكحة وفي الرهوم وفي البيعات وفي الحدود وفي القصاص وفي الوصايا وفي الأيتام ونحن ذلك عامة في المدينة خاصة في مكة ذي جدة خاصة خاصة خصوص العمل فعموم النظر في خصوص العمل أو يوليه خصوص النظر في خصوص العمل يقولوا مثلا هناك قرات وكالات يقولون اكتابة سكوك الوخالات هناك قضاءات مثلا يتقولون الحدود هناك قضاءات خاصين بالقتل نقول أنت وليتك قضايا القتل في مركة في الندينة خصوص النظر في خصوص العمل إذا هي تكون خاصة وتكون عامة وهذه من التشتعات الإسلامية معنى <تصفيق> وتقولون على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعدوا يا أنيس إلى إن امرأة هذا فإن اعترفت فرجنا فاعترفت فرجنا حوالله عليه الصلاة والسلام النظر في قضية خاصة معينة وجعله قاضي انه اعترفت والاعتراف لا يشكله في نجلس القاضي في نجلس الحكم فارزمها ورجم ماهو كله بشكم القاضي وجعله قاضي في قضية مخصوصة وهذا من خصوصا نعم ففي الولاية ستقنع عامة الفصلة لين وأرض فقه بعضه من بعض جميعا يصل بين الخصوم كل ما احكيصهم خصوان يصل بينه المسؤول عن هذا وهذا على فبيل العموم سواء كانت الخصومات في الأموال وكانت خصومات في الأنزحة كانت خصومات في الشقوق العامة وكانت خصومات في الشدود ونحو ذلك كله يتولى للعموم نعم ونرى في أمواج غير المشهدين المدرس أمواج غير المشهدين كل قاضي ينبغي عليهم ينظر من ولاهم على الأيتام وعلى القاصرين اللي هو المظار يستدعي المظار يسألهم كم كيف يصرفون كيف يقومون حتى يعلم صدق الصادق وكذب الكاذب وصيانة الخائم وأمامة الأني ويعرف هل هو فعلا قائم بهذه الولايات كل من ولي قضاء أول ما يأتي ينغي يستدعي هؤلاء ويسألهم ختب على هذا الأعيم رحمه الله اكتب أدب القاضي إماما وردي ومع أبي الدم وكذلك الشهيد الخصار من فقه الحنفية وابناج الدم من فقهاء الشافعية وكذلك الماوردي وكذلك ندى علي بن فقهون في التبصرة وغيرهم من الأئمة والفقهاء وشيخ نساء شارع لهذا هذه من مسؤولياتي وأمانتي أن ينظر في أموال القصار إذا كانت ولا يتعامنة عليهم كذلك أموال الصفهاء من يتولى عليهم المضار من قائمون أو مقصرون والحذر على من يستوجيبه لتفهين أو ثلاثة نولي هذه الولاية تكون ولا يتعامنة ولا يتتحذر على الصفية والنفاذ وكيف وكيف اماله ليعمل بالشرطه وتنفيذ الوصايا ذكر في المدينه استدعى مبر عن الاوقاف ولسان ان اوقافي وهذا الاوقاف اشكل الأموات وما اشترطوا في هذه الأوقاف مسؤوليه عظيمه ولا يمكن استقيم الامر ما بنقش لهم وكيف نفذوا هم نفذوا شروط الاوقاف هل هم مسددون هل هم متراعبون هل هم مقصرون هل هم عاجزون هل هم محتاجون الى مساعده الى معونه حتى يستقيم جميع هذه الأمور وكلها في رقبة ويسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي الإنقيم بها كاملة يعني. وتنزيد الوقائع كذلك وتزيد من لاولية لها نعم المرأة إذا كان قال صلى الله عليه وسلم اشتدروا في السلطان وليهم من لاولية لها هذا العقود لأنكحة وإقامة الفجود وإمامة الجمعة والإيد والنظرة في مصالح عمله بكث الأذى عن طوقات أبنيتها ونحبه بالنسبة للشدود بالنسبة للجمعة الجمعة مثلا ينصب شخص فهذا النسجد تصلى في الجمعة المنطقة التي هو فيها يقول لا يرسلون إلا في مسجد واحد لأن الأصل من الجمعة لا تعدد فله النظر في مساجد الجمعات وكذلك تنفيذ الشدود ويدود أن يولى أموم النظر في أموم العمل كما ذكرنا نعم أموم وي... من العمل مثلا يقولنا أن تنبسون عن القضاء في دلبي كلها وفي في دولة كلها نعم ويولى خاصا فيهما أو في أهدهما كما ذكرنا ويشترق في القاضي عشر اتفاد فأولموا بالها لا يصح القضاء إذا كان القاضي بالغا لأن الصبي لا ولاية له على نفسه فكذلك يكونوا والي على الغيب ومن هنا أمر الله عز وجل بحجر الأموال التي يتامع القافرين لذين يدون البلوغ فلابد أن يكون بالغا لأن يكون عاقلا فلا يصح قضاء مجهور عاقلا ذكر ذكر بالغا عاقلا وهذا يتأهل به التكليف كل وكل شروطه بشرط العقلي مع البلوعي بضمن ها فحمي وتستحب ويستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف هو العدالة. تستحب فيه الجزالة وتستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف هو العدالة ان يكون عباره جزلة والسا مركز في تستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف هو العدالة يكون مكلفا فلا يصح أن يولي بجنون ولا صديا فرا فر لأن المملوك عبد المملوك لا يقدر على شيء هذا مثل القرآن بي أن المملوك لا يقدر على شيء والمملوك يتأثر بأحوال الناس وضماء الناشط الغالب أنه يضعف ويجمل ويخاغ وهو مشغول بسدمة سيده ولذلك لا يصح أن يولى القضاء وهذا يزلي بالقضاء ويمنقص المكانة إلى ولي الضعفاء يمغل يولى القضاء ما فيه من فيه قوة الا احكام تحكم بحقي اربع السفير عن انصرني والله انظر لي نعم <تصفيق> مسلمن طلعوا حيولا وكافر قال تعالى وليت تعال اللهم فاصبرنا على من الجديله وكرنت لو كانوا كفارا من كتاب اراد ان نولي عليهم قبل ان نولي الا مسلمنا لأن الله امرنا ان نحكم بينهم بالعدل وبالشريعه فلانولي قضاتهم انما نولي قضات لكن هم لو كانوا يرجعون الى قضات الجنه بينهم فقد قبلنا احكامهم واحكام العدل من يجتريب الكبائرة ويبتقي في الأغلب الصغائرة الذي لا يحيي كبيره على الصغيرة يكون القاضي عدل عدلا لأن العدالة تحمل على إشقاط الحق ويبطال الباطل كما أشرطه التكليف هو العدالة لا يجب أن يولي فاسق لا لأن من الففق فيه إضاءة لحق الله عز وجل ومن ثبتت خيانة بحق الله فإنه سيكون في حق النخلق من دبعه لو أحق ومن هنا الفاسق لا يولى القضاء إلا في أجنة خاصة يتأذى فيها وجود عدود أو يكون فسق خارج عن القضاء يعني لا يؤثر في قضاءه مثلا يصرب الخمر لكنه من أصدق الناس وعنده تحفظ ورعاية لكن مبكرة بشرب الخمر فإنه يولى إذا كان هذا لا يؤثر في قضاءه فالشائد هذا أن يسكد لله يكم تعدي للولاية قرر لأن خاصة عن فساد الزمان أنه يجوز تولية أنت سميعا سميعا الأصمي والأقضاء في في اسمع الخصوم في في اسمع الخدد لذلك ينبغي يسخل الخدد ويسمعها بصيرة بصيرة الأعمى اختلف فيه والصحيح نموصف فضاء الأعمى وهذا هو الصحيح إذا كان يميز الأصوات وقادر على القيام بحق الأجزاء في قضاء قد يكون أفضل من المصر والعمى عن البصيرة وكم من قضاء من العنيان هم أفضل بكثير من غيرهم ومن هذا الذي لا يولي ابن الباصر وظل عنهم القضاء فالعمى عن البصيرة إذا كان آنوا عنده قدرة على القضاء يولى وهذا هو الصحيح وأن يكون ولذلك منهب بعض العلمان أنه لا يصح تولي تلعام القضاء وهذا مرجوح أشار إليه بعض العلمان بقوله وأن يكون ذكراً فر سلم من فقد رؤية وصمع وكلم وأن يكون ذكراً فر سلم وهذه الشروط أن يكون ذكراً فالأنذان تولى حراً أن لا يكون رقيقاً سلم يعني في عافية في سمعه من فقد رؤية من صمع وكلم من فقد رؤية العماء سمع الأفهم والكلمة الأبكى هذا ليه أن القضاء نتكلم نتكلمنا المتوف يحكم مجتهدا ولو في مذهده مجتهدا سهادا مطلقا أو سهادا مقيدا لأنه حتى يستطيع أن يعرف الحق وإذا حكمتنا لبينهما رجلا يصرح للقضاء لفضحكمه في المال والكذول والدعان وغيرها بعد أن بيّن رحمه الله الولاية العامة شرع في ولاية القضاء الخاصة في المساء الخاصة إذا اتفق شسام أن يحكم شخصا فإنه ينفذ حكمه ولذلك تحكم النبي صلى الله عليه وسلم مساعد ابن معاو وكذلك أمر بالاحتكام إلى الحكمين بقضية نشيز المرأة فإذا اتفق أن فلان يحكم بينهما فإنه ينفذ حكمه والأصد لذلك ما ذكره أن الكتاب كتابه السلة وكذلك الخلفاء من الصحابة رضي الله عنه الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه في قضية مع معاوي. حكم هذا موسى الأشعري وعمر من الأعصاب رضي الله عن جنيه صلى الله وسلم ودارك على نبيه